ونزعن ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار، فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتدي لولا أن هدانا لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ